Gurbà, gurbà, gurbà, gurbà, gurbà, gurbà للجباة قرباء نورة غينها شعار للحياة ان تسل لا نبالي بالطباة نحن جند الله دربنا درب الأباء كم تذكرنا زمانا يوم كنا سعدا في كتاب الله نتلوه صباحا ومساكا تذكرنا زمانا يوم كنا سعدا في كتاب الله نتوصا برا و مساء